ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيٌّ بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا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 And when they came back to their children and their children, they said, Lord, give us patience with us, and give فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 ولو شاء الله ما قتلت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون Allah لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نون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 فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث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 Nairun hamiyan Qul ya ayyuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudun Wala an tum a'abidun ma a'abudu Wala an tum a'abidun ma a'abudu Wala an tum لكم دينكم وَلِيَ الدين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك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 اللهم اهدنا في من هديت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 برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر الكريم اللهم اقبل منا ما سلف وكان من رمضان وتجاوز عنا عن الخلل والنقصان واجبر خلل أعمالنا يا رحيم يا رحمن وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى والمغفرة يا رب العالمين اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله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 اللهم من أراد بلاد الحرمين بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فعجل بهلاكه يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالخوارج ومن شايعهم وأيدهم وعليك بأعداء الملة ومن عاونهم واكشف اللهم أستارهم واكفنا اللهم شرورهم نسألك ربنا أن تكفينا شرورهم وحقدهم وكيدهم اللهم احفظ علينا شباب الإس والمسلمين. اللهم احمهم من رفقاء السوء واحمهم من براثن المخدرات واحمهم من أهل الأدواء والسفهاء والإجرام يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أبناءنا وبناتنا وأنبتهم لنا نباتا حسنا واجعلهم هداه مهتدين يقتدى بهم في الخير يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تصلح احوال نسائنا اللهم ارزقهم الصلاح والعفه والعفاف يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال بيوتنا ونفوسنا يا رب العالمين واجعلنا من أهلك أهل القرآن الكريم ولا تجعلنا من المحرومين الخاسرين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين